<تصفيق> ثم إن ربك للذين عملوا الصور بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحو <تصفيق> ثم ذلك وأصلحوا إن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 يجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، واتيناه في الدنيا حسنة، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم 119. وما أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين 110. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحقق قوم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والمعضت الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. 114. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين 115. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عنقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين 117. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون 118. <تصفيق> إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون